ولا تكونوا كالتي نقضت رزقها من بعد قوة أنكثا تتقذرون أيما نكم دخلم بينكم أن تكونوا أمم هي أربى من أمة. انما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون